وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بادئ ذي بدء أشفر ربي جل وعلا على تيسيره للوصول إلى هذا المكان المبارك بإذن الله جل وعلا وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين ثم أثني بالشكر للإخوة القائمين على هذه اللقاءات المباركة والمناشط العظيمة التي تربط المسلم بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأقول لهم جميعا جزاكم الله خيرا ثم أثلث بالشكر لكم على حرصكم على حضور مجالس العلم ودروس الفقه فإن هذا من أعظم ما يشغل المرء فيه وقته سلوك طريق العلم نعمة من الله جل وعلا هذه النعمة يهبها ربنا تبارك وتعالى لمن أراد له التوفيق وأراد له الخير وأراد له السعادة وحسبك أن تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرش في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه وعن الصحابة أجمعين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين تأمل يرعاك الله إلى هذا الأمر العظيم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وجاء في بعض روايات هذا الحديث عند أبي يعلى وغيره إلا أن فيها ضعف ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين قال شيخ الإسلام دل على هذا مفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله خصلتان لا تجتمع في منافق حسن سمت ولا فقه في دين خصلتان لا تجتمع في منافق حسن سمت ولا فقه في دين خرجه الترمذي وغيره وحسنه العلامه الالباني رحمهم الله جميعا فطريق العلم وطريق الفقه في الدين طريق عظيم يكرم الله جل وعلا به من احب من عباده فهنيئا لكم هذا الخير العظيم وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لنا جميعا موضوع هذا اللقاء متعلق بكلام عظيم لإمام عظيم وهو أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله وموضوع ما كتبه متعلق بشعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا الذي كتبه رحمه الله تبارك وتعالى الذي يظهر انه ما كتبه الشيخ ابتداء في رسالة مستقلة وانما اورده في كتابه العظيم المسمى بالاستقامة الشيخ الإسلام في كتاب الاستقامة رد على أناس ضلوا وانحرفوا في باب السلوك فرد عليهم بكلام نفيس عظيم ثم ختم أو جعل في أواخر هذا الرد هذه المباحث العظيمة المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعظم ما ذكره شيخ الإسلام ولأنه يصلح أن يفرد في رسالة مستقلة أفرده كثير من أهل العلم في رسالة مستقلة وطبعوه في كتاب مستقل فلإنه قد وجدت بعض مخطوطات هذه الرسالة أنها بدئت كما هو بين أيدينا بخطبة الحاجة بدأت بخطبتي الحاجة وهل هي من كلام شيخ الإسلام أم لا هناك مبحث عند بعض من اعتنى بهذا الأمر وبهذه الرسالة ليس هذا مجاله الكلام والبسط فيه شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى علم من أعلام هذا الدين ولد عام إحدى وستين وستمئة بحران وتوفي عام ثمان وعشرين وسبعمائة في دمشق اكرمه الله جل وعلا بسلوك طريق العلم منذ نعومة اغفاره وقد هيأ له الله تبارك وتعالى ذلك فقد نشأ في اسرة علم ابوه علم من علام الحنابلة وكذلك جده صاحب كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكان في نيل الأوطار نشأ نشأة صالحة ونهل من العلم وهو في صغره وأكرمه الله جل وعلا بالفقه فيه خاصة علم الاعتقاد والسنة وقد أكرمه الله جل وعلا بأن بصره بحقيقة دعوة الأنبياء والرسل فقام مجاهدا في سبيل الله جل وعلا يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل من إفراد الله جل وعلا بالعبادة والإخلاص له وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت حياته كلها جهاد كانت حياته رحمه الله تبارك وتعالى كلها جهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ومن أعظم الجهاد الذي قام به أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رده على أهل الضلال والبدع. وما أكثر ما كتب في هذا الباب وقد ذكر بعض تلامذته سبب هذا لما قيل له لماذا لا تصنف رسالة تجمع فيها أقوالك واختياراتك في أبواب الفقه فأشار إلى أن هذا الباب الأمر فيه والخطب فيه يسير بالنسبة لباب الاعتقاد، وأن هذا الباب أعني باب الاعتقاد في زمنه في زمنه قل من يقوم لله جل وعلا فيه بحقه، وليجل هذا أكرمه الله جل وعلا بأن قام لله تبارك وتعالى فيما نحسب والله حسيبه. أنه قام لله جل وعلا بحقه في هذا الباب فانظروا إلى تلك المصنفات العظيمة التي صنفها في الذب عن الدين والرب على أهل البدع والضلال الزائغين بل إن بعض علماء نجد كان يقرأ عليه في بعض كتب أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية الان انا الوهم مني هل هو منهاج السنة ام الدر فلما كان يقرأ عليه كان يبكي من عظيم منة في الله جل وعلا على ابي العباس بان وفقه لهذا الرد الذي نصر به السنة واقام به الملة ورد على أهل الضلال والبدع ما جاءوا به وأحدثوه في دين الله تبارك وتعالى وكان رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن هذا الباب من أعظم أبواب الشريعة وهو الرد على أهل البدع والضلال وعلى أهل الغش في الديانات فإن هذا الغش من أعظم أنواع الغش كما قرر هذا في رسالته الأخرى الحسبة من أعظم أنواع الغش الغش في أمر الديانة من غشنا فليس منا من أعظم ما يدخل في هذا وأول ما يدخل في هذا الغش في باب الاعتقاد وفي باب الديانة وليجل هذا قام لله جل وعلا في هذه الأبواب بما فتح به عليه ربه تبارك وتعالى في احد يقرا العاده للقراء الله عليه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 Arsalahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala al dini kullihi wa billahi shahida wa sallallahu wa alihi wa sallama taslima al-amru al bil ma'ruf anil munkar huwa alladhi anzala bihi kutuba wa arsala bihi rusula wa min ad-din fa inna imma ikhbarun wa imma insha fal ikhbaru an nafsihi azza wa jal wa an khalqihi mithl at والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد والإنشاء الأمر والنهي والإباحة وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعدث ثلث القرآن لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد لأن القرآن توحيد وأمر وقصص نعم هذه الرسالة أو هذا الذي بدأ به رحمه الله تبارك وتعالى أشار إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي من أجله أنزل الله جل وعلا كتبه وأرسل رسله قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تأمل في هذين أو في هاتين الآيتين تجد أن أو تجد أن المأمور به هو التوحيد وهو اعظم اوامر الله تبارك وتعالى والمنهي عنه هو الشرك وهو اعظم نواه الله جل في علاه الرسل انما بعثوا من اجل الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك بادئ ذي بدء، ولهذا كان السبب خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال أهل العلم قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله لأنه لا يتحقق حقيقة هذا الركن الذي هو أعظم أركان الإيمان إلا بعد الأمر بالمعروف وبيانه والنهي عن المنكر وبيانه فإذا ما عرف المرء المعروف وعرف أعظم المعروف وكذلك عرف المنكر وعرف أعظم المنكر فإنه حين ذاك يحقق الإيمان بالله لأن الإيمان بالله جل وعلا إنما يتحقق بتحقيق التوحيد توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاتي. فسبب خيرية هذه الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف كل ما دل على حسن الشر، والمنكر كل ما دل على قبحه. الشرع، وبعض أهل العلم قال كل ما دل على حسنه الشرع والعقل، لأن هذا الدين وكذلك المنكر كل ما دل على قبحه الشرع والعقل. قالوا لأن هذا الدين جاء بما تدل عليه كذلك الفطر السليمة والعقول الصحيحة وما ثم تعارض بين النقل والعقل وأعظم المعروف التوحيد توحيد الله جل وعلا ثم بعد ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذان هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم بعد ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج بيت الله الحرام وأعظم المنكر الشرك ثم البدعة ثم تركوا الفرائض فالهقوع بعد ذلك في النواهي هنا أشار رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين هو من الدين ثم بين هذا فقال فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء فالإخبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد تأمل التوحيد والقصص ثم قال والإنشاء الأمر والنهي والإباهة وهذا كما ذكر أو كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن كما جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وجه هذا قال لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد القرآن فيه ثلاثة أمور توحيد وقصص وهذا هو الخبر وأمر وهذا هو الإنشاء وهذا هو الإنشاء فالقرآن توحيد وأمر وقصص فوجه كون هذه الصورة فعجت ثلث القرآن أنها كانت خالصة في بيان توحيد الله جل وعلا. نعم. وقوله سبحانه في سفه نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروفين وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم تأمل. قال وقوله سبحانه في صفة نبينا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كان هذا من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي من صفة جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه وليجل هذا من تنكب هذا الصراط وانحرف عن هذا المنهج استحق لعنة الله جلوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ماذا ها ذلك ها بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فاعلوه والعياذ بالله فمن يترك هذا الفرد العظيم يكون مستحقا لنعلة رب العالمين والعياذ بالله وبترك المعروف وبترك النهي عن المنكر يحصل والعياذ بالله البلاء ليس هذا فقط في عامة الناس بل حتى في خاصة المرء نفسه وليجل هذا كان من اعظم موانع استجابة الدعاء دعاء المرء لربه تبارك وتعالى عدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في الحديث عند أحمد وغيره حسنه الألباني رحمه الله من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحابه يوما مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل قبل أن تدعوه فلا يستجيب لكم وأن تسألوه فلا يعطيكم وأن تستنصروه فلا ينصركم انظر إلى هذه الويلات التي تحل بترك هذا الفرض العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو كما قلت من صفة جميع الأنبياء والرسل أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وكل طيب يندرج تحت الأمر بالمعروف وكل منكر يندرج تحت نعم تلكم أو كل خبيث يندرج تحت أنهي عن المنكر، نعم. هو بيان لكمال رسالته فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وآحل كل طيب وحرم كل خبيث ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال في الحديث المتفق عليه inna ma mathali wa mathalu al-anbiya ka mathali rajulin banadaran fa atamaha wa aqmalaha illa mawzi alabina fa kanan nasu yutifuna biha wa yujibuna min husnaha wa yukuluna lawla mawzi ulabina fa ana tilka alabina fa bihi akmalallahu ad-din al-mutadhammin lil-amri bi kulli يشير هنا رحمه الله تبارك وتعالى إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن هذا الدين إنما يتم بهذه الفريضة العظيمة وهذه الشعيرة الجليلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انظر من صفته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ثم ثم ننظر في الحديث الذي أورده الحديث الذي في الصحيحين إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها انظر إلا موضع لبنة فكان الناس يطوفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع لبنة فأنا تلك, فأنا تلك اللبنة ومن صفته أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فبه أكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر والنهي عن كل منكر نعم وأما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات كما قال الله تعالى فَبِذُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَرُبَّمَا لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ الْخَبَائِثِ كَمَا قَالَ تَعَالَى قُلُ الطَّعَامُ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ وَتَحْرِيمُ الْخَبَائِثِ يَنْدَرِجُ فِي مَعْنَى النَّاهِي عَنِ الْمُنكَرِ كَمَا أَنَّ إِحْلَالَ الطَّيِّبَاتِ يَنْدَرِجُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ Lianna tahrima at-tayyibat huwa mimma naha Allahu an wa kadhalika al-amru bijami'il ma'ruf wa nahi'an kulli munkar lam yatim illa lirasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ladhi tamam allahu bihi makarim al-akhlaq il-muntawiya fil-ma'ruf wa kadqala allahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamadina faqad akmalallahu lanad-din wa kadqalallahu alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا نعم هنا رحمه الله تبارك وتعالى يذكر ما أكرم الله ما أكرم الله جل وعلا به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأن رسالته كانت أعظم الرسالات وأن رسالته كانت أكمل الرسالات فما كان قبل ذلك كان فيه شيء أما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها كانت كاملة وكانت تامة وهذا من عظيم منة الله جل وعلا عليه وعلى هذه الأمة ولأجل هذا تأمل في الآية التي أوردها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية لما نزلت جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه أو معذرة ليس لما نزلت هذه الآية جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه يقوله له آية في كتابكم تقرؤونه لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا انظر قال وأي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأشار عمر إلى أنه يعرف اليوم والساعة التي نزلت فيه يوم معرف في عشيتها فمن نعمة الله جل وعلا على هذه الأمة ومن عظيم كرامة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن أتم لها هذا الدين وأكمل لها أمر هذه الرسالة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذه كرامة عظيمة من رب العزة والجلال لهذه الأمة ما على الواحد من هذه الأمة إلا أن يتمسك بهذا الدين ويستعصم بسنة سيد المرسلين ويسير على ما سار عليه السلف الصالحين هنا يشير شيخ الإسلام إلى ما كان قبله من أمر الرسل أنه كان فيه شيء بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تأمل كما قد أشرنا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله قال أهل العلم لأنه لا يتحقق الإيمان بالله حقيقة إلا بعد قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكرنا أن أعظم المعروف توحيد الله وأعظم المنكر الشرك ولا يتحقق للمرء توحيد الله جل وعلا أو معذرة الإيمان بالله تبارك وتعالى إلا إذا حقق التوحيد فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله لأنه به يتحقق وكذلك به يحفظ الإيمان بالله يحفظ بهذه الشعيرة العظيمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم أورد قال وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض انظر إلى هذه الولاية وهذه الولاية تقوم على ماذا قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولهذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه ومن أحب في الله وأبغف فيه وأعطى الله ومنع فيه فقد استكمل الإيمان كما جاء في الحديث نعم قال ولهذا ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة نعم كنتم خير الناس للناس انظر إلى ما قاله هذا الصحابي الجليل كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوا حتى تدخلوهم الجنة، ولهذا كان هذا الأمر فرض، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو فرض عن معرفة، هو فرض على هذه الأمة. واختلف العلماء في نوعية هذا الفرق الجمهور على انه فرد كفاية وذهب بعض اهل العلم الى انه فرد عين والادلة تنصر القول الاول ومعلم أن فرض الكفاية متعلق بالفعل وفرض العين متعلق بماذا؟ ها؟ بالفعل فرض الكفاية متعلق بالفعل فمتى حصل حصل المقصود وفرد العين متعنق بفاعل مطلوب منه بعينه النصوف تنصر القول الذي يقول إنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية رجح هذا الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله في رسالته الحسبة ورجحوا جمعا من أهل العلم كشياثنا وعلمائنا الشيخ ابن باز والعثيمين وغيرهم من أئمة هذا الدين رجحوا أنه فرد كفاية إلا أنه معلوم في مواطن يصير ماذا يصير فرض عين فرد الكفاية في بعض المواطن يصير فرض عين ومن هذه الأحوال ذكر العلماء عند التعيين من قبل ولي الأمر عند التعيين من قبل ولي الأمر فإن يكون والحالة هذه فاربعين في من عينهم ولي أمر المسلمين كذا ومن قالوا من الأحوال التي يصير فيها هذا الفرد فرض عين إذا لم يكن ثمة مستطيع يستطيع إنكار هذا المنكر ويأمر بهذا المعروف إلا ذاك الشخص فإنه يكون في حقه فرض, فرض عين كأن نغلب الجهل في مكان وما ثمت من يقوم في الناس يأمرهم وينهاهم إلا ذاك الرجل فإنه يكون في حقه فرض عين لا فرض كفاية. نعم. فبينا. فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمة للناس. فهم أنفعهم لهم وعظوهم إحسانا إليهم. لأنهم كل خير ونفع للناس. بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. وهذا كمال النفع للخلق. وسائل الامم لم يأمروا كل احد بكل ما معروف ولا نهوا كل احد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك بل منهم من لم يجاهد والذين جاهدوا كبني اسرائيل فعمت جهادهم كان للدفاع عدوهم عن ارضهم كما يقول قاتل الظالم لا لدعوه الى الهدى والخير ولا لامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ابتداء هذا الذي يريد أن يشير إليه رحمه الله يعني يذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن من كان قبل هذه الأمة قال لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك بل منهم من لم يجاهد والذين جاهدوا فغاية جهادهم كان لدفع عدوهم من أرضهم كما يقاتل الصائر الظالم لا لدعوة إلى الهدى والخير نعم كما قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إلى قوله قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها Fadhab anta وربك فقاتل إنها هنا قاعدون وقلت على ألم ترى إلى الملائما من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالن إن دبين لهم وبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هالعسيتم إنك تتب عليكم الملك تلو الله قالوا وما لنا الله نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فعلل القتال تأمل هنا قال فعلل القتال نعم فعلل القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ومع هذا كانوا ناكلين عما أمر به من ذلك ولهذا لم تحل لهم الغنائم ولم يكونوا يطعون بملك اليمين نعم ومعلوم يعني هذا كله تقرير لما سبق أن من كان قبل هذه الأمة كما ذكره شيخ الإسلام لم يأمر كل أحد بكل معروف ولا نهى كل أحد عن كل منكر قال ولا جاهدوا على ذلك بل منهم من لم يجاهد والذين جاهدوا فغاية جهاد كان لدفع عدوهم من أرضهم نعم ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بني إسرائيل كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين يعني تأمل يقول لك شيخ الإسلام هذا جاء في بني إسرائيل وأعظم الأمم قبل هذه الأمة كانوا من كانوا بني إسرائيل واستدل لهذا ب... الذي, أرى... الذي قرره أن أعظم الأمم قبل هذه الأمة كانت هي أمة أو كانوا, ب... كانوا بني... بني إسرائيل استدل له بحديث ابن عباس الصحيحين الذي أورده رحمه الله نعم ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بني إسرائيل كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اريدت علي البارحه الانبياء بأممهم فجعل النبي يمر يمر ومعه رجل والنبي ومعه رجلان والنبي ومعه رهط والنبي وليس معه احد ورأيت سوادا كثيرا وفي رواية فاذا الذراب ممتلئه بالرجال فقلت هذه امتي فقيل هؤلاء بني إسرائيل هذا هو محل الشاهد انظر هذا هو محل الشاهد أن بني إسرائيل كانوا أعظم الأمم المؤمنين قبل هذه الأمة وليجل هذا قال فرأيت أنا قال ورأيت سوادا كثيرا ثم قال فرجوت أن تكون أمتي فقلت هذه أمتي فقال أو فقيل نعم فقيل هؤلاء بن إسرائيل نعم ولكن انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق كيلا هؤلاء أمتك يعني هذا السواد أعظم من السواد الذي قبله هذا السواد أعظم من السواد الذي قبله وهي أمّة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا محل الشاهد الذي من أجله أورد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 هم الذين لا يكتوون ولا, يسترق ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال سبقك بها عكاشة ولهذا كان اجمع هذه الأمة حجة لأن الله تعالى قد أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. انظر من وجوه كون إجماع هذه الأمة حجة. ما ورده قال لأن الله قد أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل عن كل منكر. نعم. ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة. لأن الله تعالى قد أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر فلو اتفقوا على إباهة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل كانوا متصفين بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح نعم. ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح نعم. بل الآية تقتذي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف وما لم تنها عنه فليس من المنكر إذ كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف ولهذا كان إجماعهم حجة نعم فإذا أجمعوا على امر كان اجماعهم حجة لان الله اخضر انهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر نعم. والله سبحانه وتعالى كما اخبر بانها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد اوجب ذلك على الكفاية منها نعم نقف عند هذا يعني الان ينتقل ما قد اشرنا اليه قبل قليل نوعية الوجوب نوعية الوجوب شيخ الاسلام يرجح كما سوف يذكره وذكره في غير مموط أنه فرض كفاية وليس فرض عين أنه فرض كفاية وليس فرض عين وقد أشرنا إلى أن فرض العين متعلق بالفاعل وأن فرض الكفاية متعلق بالفعل متعلق بالفعل متى ما حصل الفعل فقد حصل المقصود ولا ينظر فيه إلى من يفعله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين